بوك تو دفدست اي چاتري أربعة وتسعون أربعة وتسعون سيوزي ادنو حروف العطف واحد حروف العطف واحد شعكي докато дъждът престане. انتظر حتى يتوقف المطر. انتظر حتى يتوقف المطر. чакай докато انتظر حتى أنتهي. انتظر حتى أنتهي. чакай докато той се Интазир, حتى я عود. Ще чакам, докато косата ми изсъхне. Интовър حتى юсбиха шаари јафан. Антазир, حتى јасбах шаари јафан. Ще чакам, докато филмат свърши. انتظر حتى ينتهي الفيلم انتظر حتى ينتهي الفيلم استجاكم <تصفيق> докато светофарът انتظر حتى تصير الاشاره خضراء انتظر حتى <تصفيق> تصير الاشاره خضراء кога занимаваш متى ستسافر للاجازه؟ متى ستسافر للإجازة؟ حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ حتى من قبل الاجازه الصيفيه دا نعم حتى من قبل أن تبدأ الإجاازة الصيفية نعم حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية اصلح الصقفة قبل أن يبدأ الشطاء اصلح الصخف قبل أن بدأ الشتاء Измий си рацете преди да седнеш на масата. Ихсел ядеик кабля нтъжлиса ила товиа. Ерселиядеик ха бля енъжлес Затвори прозореца преди да излезеш. قبل ان تخرج. وكا شت سيرنيش متى ستاتي الى البيت؟ متى ستاتي الى البيت؟ سلد تشاسويتي. هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ دا سلد كاتو سفرشات تشاسويتي. نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. سلتكتو بتربيا زوبوكا، توي نموجش درابطي بوفيتي. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. <تصفيق> من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. سلات كتو بيشه زغوبيل رابوتاسي توي أمريكا. من بعدما فقد الشغله ذهب إلى أمريكا. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. سلات كتو زامينا زا أمريكا من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثربا